تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطيب <تصفيق> تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى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 وش مستانی مرک دل ہادی